وَتَينا موسَ الكِتابَ وَوجَعلناهُ هُدَلِّبَن إسر إِلَأَللا تَتَّخِذُ مِنْ دُ وَكلَ وَتَين موسَ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 ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إن إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وَقضن إ بَن إسر إلَ في الكتابَابِ تُفسِدَّ في الأقضِ مَتين وَلا تعل النعًا كبير وَقضن إ بَ إسر إلَ في الكتابَابِلَ تُفْسدَّ في الأقضِ مَقرْتَين وَلا تعلعل كبير وَقضن كِتَابَ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بأس شديد وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا كُنَّا عَلَيْكُمْ بِعَابِدًا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ فإذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مسمولا ثُمَّ أَرْدَدْنَا لَكُمْ مُلْكَ قُرَةٍ عَلَيْنَا وَأَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نفيرا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُم مُّلْكَ قُرَيْشٍ ثُمَّ أَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُم مُّلْكَ قُرَيْشٍ ثُمَّ أَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم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 ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أسأتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا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 عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُطْحِمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُطْحِمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين وَُبَشِّرُ الْ المُؤمنين الذي عمللونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُْ أَ لَهُم, لهم أَجر كَبير إِ هذاَ القُرآانَ يَهْدِي للَِّتِه أَقوَمُ وَُبَشِّرُ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 وَُبَشِّرُ الْ المُؤمننينََّينَ عمللونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَهُ أََّ لَهُم, لهم أَجر كَبيرَا وَأَن الذيذينَ لا يُؤمنِونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدَنَا لَهُم عَذاَابًا أَلِمَا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير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 وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارًا مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ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 وَجَعَلنا آيَةَ النَّهَار مُبَصَِةَ لتَبَتَغُ فَبلًَا مِ الرَبِّكُمْ وَلتَلَموا وَللتَعلَمُوا عَجَدَ السنينَ وَْحِسَابَ وَكُلَّ شَيئِ فَصَّلناهُ تَفْصلََا وَكُلَّ إِن سَانٍ أَلزََّهُ ق إَهِي وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْصُورًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْفَيْنَاهُ طَائِرًا فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْصُورًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُنُقِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْصُورًا اقْرَأْ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه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 ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدَ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ من بَعْدَ نُوحٍ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 كلّ مِّه أُول إه أول إمِن ط إَك وَم كانَ ط رَبكَ مححذور كل النّ مِّه أول إه أول وَمَا كانَ ق أرَبِّكَ محَحذور كُ النُّ مُِّهَا أُل إهَا أُول إِمِنْ ط إِ رَبّك وَمَا كانَعَط انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظ كيف تضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما فتقعد مذموما لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا فتقعد مذمومًا مخذولًا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذمومًا فتقعد مذمومًا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 فَأَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وَقِرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقِرْ رَبِّ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا رَبّكُمْ علممُ بِمَا ف نُفُوسِكُمْ إ تَكُُ صَالِحينَ فَإِهُ كََ للِأَوو بِينَ غَفُور رَبّكُمْ عَلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إ تَكُُ صَالِحينَ فَإِنهُ كََ للِْأَوو بِينَ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِنَ رَّبِّكَ تَبْغُوهَا فَقُل لهم فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَإِن مَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ مُبْتَغًى رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَظُنُّوهَا فَقُل لهم فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَإِن مَّا تُحْرِضُ عَنْهُمْ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَطْجُوهَا فَقُل لهم قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَقْعُدْهَا كُلَّ الْقَعْدِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 إن كان خطأا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة انّه كان فاحشة وساء سبيلا الا تقربوا الزنا انّه كان فاحشة انّه كان فاحشة وساء سبيلا الا تقربوا الزنا انّه كان فاحشة إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من صوره ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من صورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ سَنُؤْتِيهِ تَأْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ قف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا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 انك لن تخرق الاضلالن لن تبلغ الجبانا قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كان سيئه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 وَلَا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ما ملومًا مدحورًا أفسد فساقكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا إنكم لتقولون قولا عظيما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 إلا نفورا قل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوان كَبِيرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوان كَبِيرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوان كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ من شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّوْعَى عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذِيقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر كيف ضربونك الامثال فظنوا فضلوا فلا يستطيعون سبينا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن انَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وما أرسلناك عليهم وكيلا وربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا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 وَلا قَدَ فَضضلنا بَعضَّ بينَ على بَعْض وَآتَيْنا وَآتَيْن دَودَ زَبور رَبّكَ آلَ بِمَن فيِي السمواتِ وَالأَبض وَلا قَدَ فَضناَا بَعْضَّ بينَ على بَعضٍ وَآتَينَا وَآتَين دَودَ زَبُور رَبّ كَ آلَمُ بِمَن فيِي السَّمواتِ وَالأَضْ وَل قَدَ فَضناَا بَعْض النَّبينَ على بَعضٍ وَآتَيْنَا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دونه فَلَا يَمْلِكُونَ فَأَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ ولا أولئك الذين يدعون يبتغون, يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي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 وَما مَنَعنَا أَن نُرْصِلَ بِالآياتِ إِللاا أَن كَذَّبَ بِه الأووَلون وَتَينَا ثَمودًا النَّ قتَمُ بَصَِةً فَظَلَمُ بِهَا وَماَا نُقْصِلُ بالِالآياتِ إِللاا تَخُفَا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُقَصِّرَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُقَصِّرُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا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 إتَكَهَ الذي كَرّْ تَعَّ لإِن أَخخَْتَن إ يَوْمِ القِيامَةِلَأَحَْنِكَ إ ذُرِّيتَهُ إِللاا قللَ قَالَذْ هَسَ مَن تَبعَكَ مِنهُم فَإِن جَهًا ان نجنا ما جزاءكم جزاءا موفورا قال اذهب فمن تبعكم منهم فان نجنا ما جزاءكم جزاءا موفورا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم, فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا واستفززا استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفززا استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك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 وَأَجِلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله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 لا تجدونكم وكيلا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا افا منتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثُمَّ لا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ فَيُغْصِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تجدوا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 ثمُمَّ لا تَجدولكُمْ عَلَنَا بِهِ تَبِيان وَل قَدَكَ وَمَّ بَنِي آدمَمَ وَحَمَلْناَاهُم فيِيبَرِّْ وَالْبَحْرِ وَررزَقناَاهُمْ وَرَرزَقناَاهُم مِنَ الطباتِ وَفَّلناَاهُ وَفَبّناَاهُ على كَكثيريرٍ مَِّنْ خَلَقناَا تَفضِيلََا وَلا قَدَكَبْ وَمَّ بَل آدمَمَ وَحَمَلناَاهُم فيِيبَرْف وَالْبَحْرِ وَررزَقناَاهُم وَررزَقناَاهُم مِنَ الطباتاتِ وَفَّناَاهُ وَفَبّناَاهُ على كَكثيرٍِ مِن خَلَقناَا تَفْضِيلََا وَلا قَدَكَقم الن بَل آدمَمَ وَحمَلناَاهُم فيِيبَرْفِ وَالْبَحْد وَررزَقناَاهُم وَررزَقناَاهُم مِنَ القباتاتِ وَفَّناَاهُم وَفَبلناَاهُ على كَكثيرِيرٍ مِن خَلَقناَا تَفْضِيلََا يومًا ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولائك يقرؤون كتابهم فأولائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا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 ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الاخره اعما واضل سبيلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيلا وان كان دول عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا ان اتخذك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وَإِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَكَ إِنسٌ إِلَٰهًا قَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَكَ إِنسٌ إِلَٰهًا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 لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها يُخْرِرجكَ مِنهَا وَإِذَ الل يَْلبَثُونَ خِافَكَ إِللاا قنيلَ وَإِ كَدُ لاَا يَسَْف الزُونَكَ منِنْ الأرضِ ليخرجوك منها لُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذَ الل يبَثُونَ خِلَافَكَ إِللاا قنناَا وَإِن كَادُ ل يَسْتَف الزُونكَ مِنَ الأرضِ لُخْرِجُوكَ مِنْهَا لُخْرِرجكَ مِنهَا وَإِذَ الل يَلبثُ نَ خلافَكَ إِلاا قين سَُّةَ مَْ قَد أَفْسَلنا قَدَلَك مِقْسُ لنا وَل تجد لسَُّتناَا تتحلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقيم الصلاه لدنوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا اقيم الصلاه لدنوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 وَقَرِّبْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقَرِّبْ رَبِّي أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وجعل لي وَجَعَلَ لَكُم مِّن لَّدُنكُم سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 وَإذاَا مَسهُ الشَبّ كان يأُوسَال وَإذاَا أنن عَمنا على الإِن ساان أَعْربَبَ وَنَا آابِجانبٍ وَإذاَا مَسَّهُ الشبّ كان يأُوسَان وَإذاَا أننعَمنا عَ الإِن ساان أَعْربَبَ وَنَأَابِجانبٍ وَإذاَا مَسَّهُ الشّ كان يأوسان قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 وَلَ إِن شِئن لََذهَب بِالَّذن أَوحَنَا إلَ ثمَُّ لا تَجدُ لككَ بِهِ عَلَنَا وَكلَ وَلَإِ شِقنَّ لَ نَذهَظ بِالَّذٍ أَوْ حَينَ ثم لا تجد لك بِهِ علينا وكيلا قال إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله ان فضلُهُ كان عليك كبيرا إلا رحمةً من ربك كان عليك كبيرا إلا رحمةً من ربك كان عليك كبيرا قُل إن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والل إن جتماتِ الإِسُ وَجُّ علىأَه يأت علىأَ يأتُ بِمِثْ هذا القُرآنِ لاَا يأتونَ بممثلِْ لا يأتُونَ بمِسمِْهِ وَلَ كانَانَ وال إن جَتمات الإِ سُالجّ على أي أن يأتُ أنا أَ يأت بممثل هذا القرآن لا يأتُونَ بممثلْ. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآذا اكثر الناس الا كفورا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثلا فآذا اكثر الناس الا كفورا ولقد صرفنا هذا القران كل مثلا فَآذَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ مِنَ الْأَرْضِ نَبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ من نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار رحلانه تفجير او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار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 او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه ثقيلان او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه ثقيلان أَوْ يكُونَ لك بَييتُم مِن زُخْرُفٍ أَ تَّافِي السَّم أَوْ تَرقىافِي السَّماءِ, ترقى السماء وَلَّؤ مِنَ لِرقك وَلَُّؤ مِنَ لِرقكَ حتىَاتُ نَزّلَ لَنَا كِتابَابًا النَّقاءُ قُللسُذبحانَ رَبّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا أَوْ يَكُونُ لك بَلَاءٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تُرْفَا فِي السَّمَاءِ أَوْ تُرْفَا فِي السَّمَاءِ وَلَن نؤمن لرقيك وَلَن نؤمنَ لَرقٍ كَتى تنزلَ علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول أَوْ يكُونَ لك بَييتُم مِن زُخْرُ فٍ أَوْ تَبَّّافِي السَّم أَوْ تَرقىافِي السَّماءِ وَلَُّؤ مِنَ لرقيك وَلَّؤ مِنَ لِرقكَ حتىَاتُ نَّلَ لَنَا كِتابَابًا النَّقواءُ قُللسُذَحانَ رَبّ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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم انزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنا نزلنا عليهم نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كف بالله شهدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كف بالله شهدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكموا وصما ما واواهم جهنم كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سُحُرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه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 وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا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 قادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَذَ الضَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قادر على ان يخنق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فاذ الظالمون الا كفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لمسفتم اذا لمسكتم خشية انفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا قلن انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لم تسكتم اذا لم تسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ سَبْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ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 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَئِكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْهُورًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وَمَا أأَرْسَلناكَ إِللاا مُبَّرَ وَنَذير فقرآانَ صَرقُناَاهُ تَقَرأهُ عََّ على سِعلَ مُك على مُكْتِ وَنَزَّلناهُ تَنزل فقرآانَ صَقناَاهُ تَقَرأهُ عَّ سِعَلى مُك عَلَا مُكْثِرٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَقُرْآنًا أَنزَلْنَاهُ لِتَقْرَؤُوهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكْثِرٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن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 وَيقولونَ صُببحانَ ربّنائِ كان وَعدُ ربّن لَ مَفولول وَيقولونَ صُببحانَ ربّناء كان وَعدُ ربّن لَ مَفول وَيقولونَ صُببحانَ ربّناء كان وَعدُ ربّن لَ مَفول ويخِرُّونَ للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخِرُّونَ للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخِرُّونَ للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا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 وَلَمْ يَكُهُ شَدكُم فِي المُللكِ وَلَمْ يَكُهُ وَليوم مَِ الدذُلِّ وَكَبِّه تَكبير بسمِ اللههِ الرَّحْمنَان الرَّحيينأَ أل بسم الله الرحمن ال داهِ الرَّحْمنَان الرَّحيينأَ بِسمِ الله الرحمن ال داهِ الرَّحْمنَان الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ قَيِّمًا يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّلَّةٌ هُوَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا قَيِّمًا يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّلَّةٌ هُوَ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن ما يكفينا فيه ابدا ما يكفينا فيه ابدا ما يكفينا فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا ما لهم به من علم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 فَلعَكَ باخٌِ نَفْسَكَ على آثَاره إَّمْ يؤْمنِنوا بهِهذَا الحَديثِ أَسَفَا فَلعَكَ باَخٌِ نَفْسَكَ على آتَارِهِ إلَّم يؤمنِنوا بهِهَاذَا الحَديثِ أَسَفَا فَلعَكَ باَخِعٌ نَفْسَكَ على آثَارهٍ إَّم يُؤمنِنُوا بهِهَاذ الحَديثِ أسَفَا إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلواهم أيهم أحسن عملا إننا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلواهم أيهم أحسن اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوا وهم ايهم احسن عملا واننا لجعلو ما عليها صعيدا جرزا واننا لجعلو ما عليها صعيدا جرزا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 وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا, وهيئ لنا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا وهيئ لنا من أمرنا رشدا فَطَـرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَطَـرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا فَطَـرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبأهم بالحق. إنهم فتية آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قَرُضَتْ قَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ صَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ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 لَن نَدْعُ مَن دُونَهُ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ صَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُ مَن دُونِهِ إِلَٰهًا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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هؤلاء قومنا اتخذوا من دُونِهِ آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فأُلَا يطَوْمونَ التَّقَذُ من دُونِهِ آالِهَثََّ ل يَأتُونَ عَلَم بِسُطَانِ بَيين فَمَنْ أأَظْلَمُ مِنْ م نِفْتَرَعَ اللهَِّ كَذِبَا وَإِدِ تزَلْلتُمُهُم وَماَا يَعبُدُونَ إِل اللهَّ وَإِلَى الْكَهْفِ نَشُقُّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم, ويهيئ لكم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّثْلَهُ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِّثْلَهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَنَنَ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاهَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِقٌ غِرَاعٌ لَ إِقَنَاتَ عَلَيْهِ لََّيتَ مِنهُم كِارَهُ وَلَمُ لِتَّ مِنهُم رحدَا وَتَحسَبُهُم أَقاَابًا وَهُمْ رُقُدُ وَنُقَِّبُهُم ذااتَ يَمِينِ وَذاتَ الشمَ ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وَوتَحْسَبُهُأَقاَابَ وَهُم رُقُودُ وَنُقلَِّبُهُم ذا تَنَمينِ وَذا تَ الشّمان وَنُقلَِّبُهُ ذاتَ اليمين وَذاَا تَ الشّمَالِ وَكَللبُهم داسِقُذِرعَي بِالوص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 قالوا ربكم أعلم بِمَا نبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلْيَتَنَقَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ وَنَقَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ تَدْعُتُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَنَطَّفِ وَالْيَتَنَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّ انهم ان يظهروا عليكم يرجمونكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا انهم ان يظهروا عليكم يرجمونكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في رلتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا فقال بنو عليهم بنيان ربهم اعلم به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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرْبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَنِينٌ فَلَا تُمَارِسُهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون وَيَقولُونَ سَبَاتُم وَثَامِنُهُم كَلْبُهُمْ قُررَبّ أَلَمُ بِعدَّتِهِم مَا يَعلَمُهُم إِللاا قَل فَلَا تُمالِفهِ إِلَّا مِرَ أَ غاهِرَ وَلَا تَسَْفْتِسِهِ مِنْهُم أَحَدَا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا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 وَنَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا وَنَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وأسمع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 وَطلما أحي إلَكَم كتاب بِربّكَ لا مبدّلكماتاتِهِ وَلَ تجد مِ دونُه مُلتَدَا مِن دونُه مُلتَدَا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 واتبع هواه هو كان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اننا اعددنا للظالمين nara احاط بهم سرابها وَإِن يَْتَغثُ لُغثُ بِمَا إِ كَلْمُه يَشْمُ الْوج بِسَشَّرابُ وَسَ أَتْمُْتَكَ وَقُلِ الْحَبُّمِ الرَبِّكُمْ فَمَنْ شَ أَفَلْيُؤمِن فَمَنْ شَ أَفَلْيُؤْمِ وَمَنْ شَ أَفَلْيَكْفُر إِ أَتَدَنَا لِظَّالِمَِ نَاارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرَادِقهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً ويلبسون ثياباً خضر من سندس واستبرق مَُّكئِينَ فِيهَا عَ الأرائِك مِعمَّ السَّوابُ وَحَسُنَتْ مُتَ فَقَا أُلَاائِكَ لَهُمْ جََّ تُعَدنين تَجرينٍ تَحِِمُ الْأَنهَاارُ يُحََّونَ فِيهَا يحََّونََ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَْلبَسُونَ فِييابَا وَيَلْبَسُونَةِ ياابَ خُدْرٌ مِ سُندُسِن وَإِستَبََقَ مُتكِ إِينَ فِيهَا على الأرَك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا أَلَا إِنَّهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا, يحلون فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَْلبسُونَةِي يابَ خُدْرٌ مِن سُدُسِن وَإستَبََقَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَ الأراءائِك نِعم السَّوابُ وَحَسُنَت مُرْتَ فَقَا وَضْرِبَ لَهُ مسَلَقْ وَجُ لَْنِ جَعَنَا لِأَحَدهِ مَا جََّتَِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَأَجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَأَجْعَلْنَا وَضْرِبَ لَهُ مسَلَجُ لَْن جَعَنا لِحَدهِ مَا جَََّينِ مِن أَعْنَ بِ وَحَسَسْنَهُمَا وَحَسَسْنهُماَا بِنَخْلون وَجَعلناَاذَيْنَهُماَا كِْكَ جََّتم آتَكْأكُ هَا وَلَمْ تَغْلم مِنْه شَيْئ وَفَجرتْناَا خِلَ لَ م نَهَرا كِ تَ جََّتم آتَكْ أُكُهَا وَلَمْ تَغْلم مِنْه شَيْئ وَفَجرتْناَا خِلَ لَ ما نَهَرا كِكَ جََّتم آتَت أُكُهَا وَلَمْ تَغْلم وَثَجرْنَا خِلَ لَهُ مَ نَهَرَا وَكَانَ لَ سَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحاوِرُهُ أَنا أَكْثَرُ مِنْ كَمَا لأَنَأَكْثَرُ مِنْكَمَا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما لا واعز نفر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره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 ودخ جنانته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا ودخ جنانته وهو ظالم وَذَا خَانَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنْ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبَا وَمَا أَظُنَّ السَّاعَةَ قَائْمَةٌ وَلَا إرُْضِتُ إى رَبِّيلَ أجدًاَّ خَيرًا مِنْهَا مُن قَلَبَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَ فرَرْتَ بِالَّ خَلَقَك أَكَثَرْتَ بَِّذ خَلَقَكَمِن تُرَبِ سَُّ مِنْ النُطفَ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 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا لكنّه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكنّه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قل تماشا الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما الله لا قوة إلا بالله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 ان تراني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا لسَ رَبّأَ يُؤتًا خَيرًا مِن جََّتِكَ وَيُرْسِ عَلَهَا وَيُقرْرسِلَ عَلَهَا حُسبََ مِن السَّم إَ تُصِْحَ فَعسَ رَبّأَ يُؤْتًا ي خَرًَا مِن جََّتِكَ وَيُرْرسِ عَلََّا وَيُغْصِ عَلَهَا حُصبََم مِنَ السَّم إذ تُصِْحَ صعيدًا زَلَق أَ يُصحَمَا أهَا غَغْرًا فَل لَهُ طَلََ أو يصبح ماؤها غضرا فلن تستطيع له طلبا او يصبح ماؤها غضرا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح انقلب كفئا على ما انثق فيها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 وَأُنْشِيطٌ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 هنا لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير نقبا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير نقبا وَضْرِبَ لَهُم تَلَحَيةِ الدُّمياكَمَا إِنْ أَن زَلناَاهُ مِنَ السَّم كَمَا إِ أَن زَلناَاهُ مِنَ السَّماء إ فَختَلَ طَ بِهِ نَبات الأْرضِ فَ أَصَْحَهشيمَا فَأَصَْحَهشمًَا تَذُْوهُّيَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كَمَا ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمًا فاصبح هشيمًا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرًا المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون زينة حياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون زينه حياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ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 وَأُرِضُّوا على رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا وَأُرِضُّوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ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 لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ جَعَنْتُمْ أَلَّا نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيه وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يظلم ربك احدا وأوضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا وَيَقولُونَ يَا وَلَنَ م لِه الكِتابِ يغادِرُ صَغيرًا مَا لِهََ الكتابِ يُغادِرُ صَغيرَة وَلَا كَبَة إَِّا أَحْصَّ وَجدَدُ م مِلُ حاضِراًا وَلَا يَظْلم رَبّكَحَدًا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا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 بِسَالِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُظْلِمِينَ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذي المضله نعددا وَيَوْمَا يَقولُ نَادُ شرَكَ إَّ نَزَعتُم فَدَعوهُمْ فَدَعهُمْ فَلَم يَسْستجبُ لَهُمْ وَجَعلناادَنَهُم مَوْ بِقَا وَيَوْمَ يَقولُ نَادُ شُرَركَ إَِّ نَزَعَمتُم فَدَعوهُم فَدَعوهُم فَلَم يَسْتَجبُوا لَهُم وَجَعَناابَينَهُم موْ وَيَوْمَ يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم ظَنّوا أنهم مواقِعوها ولم يجدوا عنها مَصْرِفًا ورأى المجرمون أن عرف ظنوا أنهم مواقِعوها ولم يجدوا عنها مَصْرِفًا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا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 وما مَنَعَ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وَماَا مَنَعَ سَأيُؤْمِنُ إْجا أَهُمُ الْهدَ وَويَسْتَغْثُِ رَبَّّهُ إللاا إِلاا أَنْ, إلا أن تَأتَهُم سُنَّةٌ الْ الأوولينَ أَوْ يَأتنَهُمُ العذاَابُ قُبُلاَا وَماَا نُقْصِل الْ المُقْسَلينَ إِللاا مُبَشرينَ ومنذرين وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَا نُقْسِمُ الْمُقْسِمِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَا نُقْسِمُ الْمُقْسِمِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَأَجَادِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إِا جَعلنَا عَى قُلُوبِهِمْ أَكَِّةً أَ يَفْقَهُهُ وَس آذَ لِهِمْ وَقَرَا وَإِن تَدَعهُمْ إلى الهدَا فَلَْ يَهتَدُ إِذًا أَبَدَا وَمَنْ أأَظْلَمُ من, مِن ذُكِرَ بِآياتاتِ رَبِّه فَأَعْرَضَ عَْهَا أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا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 بل لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا وَتِلْكَ وفلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او امضي حقبا واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين او امضي حقبا واذ حتى أبلغ مجمع البحرين او مَا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا مَا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَمَا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبًا فَلََّا جَوزَ قَالَ لِفَتَهُ آت غدَ أنا لَقَدلَقين آتنا غدَ أنا لَقَدْلَقناَا مِنْ سَفرنَا هذا نَصبَ فَلََّ جَوزَ قَالَ لِفَتَهُ آتِنا غَدَ أنا لََدْلَقين آتناَ غدَ أنا لقَدْلَقِنا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 فإني نسيت الحوت وَمَا أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْحَيْنَا إلى الْصَّخْرَةِ فَأَخْرَجَتْ لَهُمْ مَاءً إِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا مَا قَصَصَا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نبغ فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ مَا قَصَصُوا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ مَا قَصَصُوا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ من لدنا علما فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال ستجدني ان شاء قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإني اتبعتني فلا حتى أحدث لك ذكرا قال فإني اتبعتني فلا تسألني عن حتى أحدث لك منه حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فانطلقا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تآخذني بِمَا نسيت ولا ترهقني مِنْ أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا